وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة قل بلا ورب لا تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إذ لا يعزب عنهم إذ قال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحة إني بما تعملون بصير وليس لي ما نريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسألنا له عين القطر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 اعملوا على داود شكرًا وقليلٌ من عباد يشكر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته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 بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العدم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين دوائين أكل خمطي وأثل دوائين أكل خمطي وأثل وشيء من سَيَدْرِينَ قَلِيل ذلك جزائنا بما كفروا وهل نجازي الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظننه فتبعوه إلا فرقة فتبعوه إلا فرقة من المؤمنين.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 قُلْ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِنْ ضَحِيطٍ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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكرو الليل والنهار إذ تأمروننا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 إلا من آمن وعمر صالح فأولئك فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك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 ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عن كان يعبد آباؤكم و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 وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغو معشار ما أتيناهم وما بَلَغُوا معشار مَا أتيناهم فكذبوا رسولي فكيف كان نكير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 وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ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 يَقذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ لَيْنَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَهِيَ لَيْنَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءٍ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قبل إنهم كانوا في شك مرين